Book 2 80 e 5 85 85 pjesë e shkuara pyetje e kalimi numër 1 pyetje e kalimi سا كيني بير ما هو مقدار ما شربت ما هو مقدار ما شربت سا كيني بنوار كم من الوقت عملت كم عملت سا كيني شكروار لكم من الوقت كتبت؟ كم كتبت؟ سي كني فيتر؟ كيف نمت؟ كيف نمت؟ سي امرت بروفيمين؟ كيف نجحت في الامتحان؟ كيف نجحت في الامتحان كيف وجدت الطريق كيف وجدت الطريق ما مع من تحدثت مع من تحدثت ما كيني لن تاكين؟ مع من تواعدت؟ مع من تواعدت؟ ما كه إفستوات ديت اليندين؟ مع من احتفلت بعيد الميلاد؟ مع من احتفلت بعيد الميلاد؟ كو كيني كنت؟, كنت اين كنت كو كيني بانوار اين كنت تسكن أين كنت كو كيني بونوار اين تعمل كنت, كنت تعمل Çfar keni rekomanduar? Bimaza tanṣaḥ? Bimaza tanṣaḥ? Çfar keni ngrën? Madha akalt. Madha akalt. Çfar keni msuar? Ma huwa alladhi ikhtabartu aw ماذا عرفت ساش بيت كني u the tour ما هي السرعة التي كنت تقود بها ما هي السرعة التي كنت تقود بها سا كني <تصفيق> كم استغرق الطيران, <صفيق> الطيران؟ كم استغرق الطيران س كان الارتفاع عندما قفزت ما هي المسافه التي قفزتها Për të par libri dhe tekstet, vizitoni www.book2.de.